Lan tanal bil rahat taufiqu min ma tuhibul, wa ma taufiqu min shayin, fa inna Allah طعامك كان حِلّاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة فتلوا كنتم صادقين فما افترى على الله كذبا من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 115. إن أول بيت وضع للناس الذي ببك 117. مباركا وهدى للعالمين 118. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا 119. ولله على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 قُل نَبِّئْ آيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ sabilimata sudduna an sabilillahi man amana tabghunaha 'awajan wa ya